فما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أدر إلا إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وتفح بحمده وتفى به بذنوب عباده قبيرا الذي خلق السماء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 تَكْرَؤُ أَرَادَ الْكُورَا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمْ وَإِذَا خَاطَبَهُمْ جَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جهنم قَرَّؤُوا ومُقَامَا وَالَّذِينَ إِذَا أُتِيَ فَقُولُمْ لَمْ نُشْرِكْ وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامَا